لانه متقن في الفاظ ومعانيه وفي جميع ما يتعلق به اخباره صدق واحكامه عدل لا تجد فيه تناقضا ولو كان من عند غير الله وجد فيه اختلافا كثيرا ولكن قد يشكل على هذا ان الله تعالى سماه في موضع متشابه فقال الله نزل اخر الحديث كتابا متشابها والتشابه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 يعني انه متماثل يشبه بعضه بعضا في كماله وزوجته واصلاحه من القلوب والاعمال ولهذا لما اريد بالمتشابه المشتبه في معناه قسم الله تعالى القران لقسمين محكم ومتشابه فقال جل وعلا هو الذي انزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهة فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشبه منه ابتغات كتنه وابتغاته فحينئذ نقول القرآن محكم بمعنى واضح بيء لا أشتده على ومتشابه خفي المعنى لا يعلمه إلا اولو العلم الرأس فيه ولهذا قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم على قراءة الوصف، فصار القرآن نصف بأنه كله محكم وبأنه كله متشابه وبأن بعضه محكم وبعضه محكم وبعضه متشابه ولكن المعنى يختلف في هذا التفسير قال وفي وفي الاحاديث وفي الاثار يعني ورد ايضا في الاحاديث والاثار والاحاديث ما ما اضيف للرسول صلى الله عليه واله وسلم والاثار ما اضيف لغيره هذا عند الاقلاق والا فقد يراد بالاثر ما اضيف للنبي صلى الله عليه وآله اله وسلم لكن الغالب انه مقيد يقال في الاثر عنه صلى الله عليه وسلم وفي وفي كلام القوم والأشعار ما قد ربى من ان يحيط عن بعضه في كلام القوم الظاهر انه يقصد القوم الصحابه وكذلك من بعدهم فان في اشعارهم من الثناء على الصحابه وبيان فضلهم ومواقفهم يقول ما قد ربا من ان يحيط نظمي عن بعضه ربا مكتوبه عند بالياء والصواب تكتب بالالف لان الالف المتطرفه في الثلاث ينظر الى أصل إن كان أصلها الواو فإنها تكتب بالالف وإن كان أصلها الياء فإنها تكتب بالياء فمثلا دعا ماذا يمكن لأنها أصلها الواو دعا يدعو ربا نكتبها بالالف لأنها من ربا يرب رمى لأنها من رماء يرمي قضاء بالياء لأنها من قضاء يقفر أما ما زاد على الاربعه الألف التي تكون رابعة فأكثر يعني ما زاد على الثلاثة فتكتب بالياء إلا ما السفر فانتم طيب مثلا ربا أن تكتب بالألف لكن لو قلت يستربي بالليال عنه زاد على الثلاث دعا نعم تكتب بالألف لكن لو قلت يستدعى كتبتها بالليال هذه القاعده ما قد ربى من أن نظمي عن بعض منه. يعني ما نهى أن نظمه ربى من أن يحيط عن بعض ما قيل فيهن فكيف بالكل يكون من باب اولى ان يعجز عن عن عنه عن قال فقنا وخذ من علم رحمه الله وجزاه الله خيرا وليعلم ان المطالعه في كتب الصحابه في سيره الصحابه رضي الله عنهم تحتاج الى حذر وذلك لانه ظهر اعداء الصحابة من بعدهم من الخوارج والروافق فيحتاج العسام إلى حذر فيما ينقل عن الصحابة رضي الله عنه. وقد أشار الشيخ السلام رحمه الله في العقيدة الوسفية تلك العقيدة المباركة أشار إلى ما ورد عن الصحابة مما حصل من الفتن وأن ما, ما, ما وقع منهم يكون مغفورا ومغمورا بجانب الفضائل أما البيت الذي سبق هذا الموضوع فيقول وعائشة في العلم مع خديجة في السبق فافهم نكتة النتيجة أو نكتة النتيجة عائشة وخديجة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وقد اختلف العلماء أيهما أفضل فقيل إن عائشة أفضل وقيل إن خديجة أفضل والصواب ان يقال اما مرتبتهما عند الله فهذا ليس اليه الى من الى الله عز وجل لانه اتكلم في هذا وأما المفاضله المفاضله بينهما بحسب ما ظهر لنا من افعالهما واحوالهما فهذا إليه لانه امر ظاهر معروف واما باعتبار كونهما زوجين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا مفاضل كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يشتركن في هذه الفضيله في أنهن زوجات في الدنيا والآخرة وأنهن أمهات المؤمنين وأنه يجب علينا من احترامهن وتعظيمهن ما يليق بهن وبحالهن فالجهات الان ثلاثة اولا من حيث كونهما زوجين من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذا الحال لا مفاضل لان جميع زوجات الرسول يشتركن في هذا الفضل ثانيا من حيث المرتبه عند الله فهذا لا مفاضل ايضا لان هذا مشهول لنا وكم من شخصين امه واحد لكن مرتبتهما عند الله بينهما كما بين السماء والأرض لأن الله لا ينظر إلى صورنا وأعمالنا وإنما ينظر إلى قلوبنا بقي علينا الأعمال الظاهرة أيما أفضل عائشه أو خديجة أصح ما قيل في ذلك ما أشر أيها المؤلف رحمه الله أن آئة خديجة لها فضل السبب إلى الإسلام وفضل مناصره النبي صلى الله عليه وسلم في اول امره وان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها دائما وانه لم يتزوج عليها وانها ام اكثر اولاده ولها مزايا عائشه رضي الله عنها في كونها احد النساء الى الرسول عليه الصلاه والسلام وعنايتها بالرسول صلى الله عليه وسلم وشده محبتها له وما نشرت من العلم الكثير في الأمة تكون بذلك أميز من من خديجة فصار هذه أفضل من وجه وهذه أفضل من وجه وإلى هذا اشار بقوله وعائشة في العلم مع خديجة في السب هذه علم نشرت كثيرا في أخر حيات الرسول عليه الصلاة والسلام وهذه خديجة سبقت وناصرت الرسول وعارضت رضي الله عنها وجزاه الله خيرا وعائشه في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام لا أحد يشك في درجتها عند رسول صلى الله عليه وسلم ومحبته لها بل وكونه صلى الله عليه وسلم توفي في بيتها وفي حجرها وفي يومها وآخر ما طعم من الدنيا ريقها رضي الله عنه كل هذه فرائل من ذاتها لم تحسل خديجة ولا لغيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال ففعل في النسبة للمحبة محبتنا لهن نحبهن كلهن على حد سواء من حيث كونهن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام ولهن عندنا من الاحترام والتعظيم ما يلق بحالهن ويزداد حبنا للواحدة منهم بحسب ما أسدف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الأمة نعم وهذا هو العدل هذا هو العدل والميزان الحق وأما الميل مع العاطفة فهذا لا شك أنه خلاف الحق فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا يعني إن رتموا العجل لا تتفعوا الحول اتبعوا ما يقتضيه العقل نسأل الله المجانا وإياكم من أهل الحق والعجل إنه على قليل قديم صحابة نعم صحابة. نعم فهل نعم هل يسنفون هل إذا خلف أصحاب على قولين فهل نقول ان القولين تعارضا فتساقطا او لا بد ان نطلب ما يساعده الكريم الغالب إنه ان الحق لا يخرج عن اقوال الصحابه وبناء على ذلك نقول نبحث فيما يعرضه الكريم هو افضل الناس الى الصواب وصحيح انه اذا تعارض قولان للصحابه بدون مرجح صحيح انه يضعف القول لا شك لأنه عورض بمثله وهذا قد يبدو للانسان ان نقول لا احتج به ما دام ضعيفا عورض بمثله فلا احتج بك لكن الخير ان نقول ما دام عورض بمثله فان الواجب ان نبحث لانهما وان تعارضا فهما اقرب في الصور من غيرهما ولكن لاحظ أنه لا يمكن أن نعارض قول عمر رضي الله عنه في رجل من الصحابة عين عن الضق إلا إذا عرضه الدليل إذا عرض المفضول الدليل فمعظم الواجب اتباع الدليل الشيخ الله عليه في <تصفيق> هذا بعض العين بعد النبي صلى الله عليه وسلم على هم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ارتدوا <تصفيق> ولن لم ارتدوا <تصفيق> لا والذين لم ارتدوا يعني على هذا القول الذين لم ارتدوا ليسوا صحابه الظاهر من الأمر بالعكس، لأن بعض العلماء يقول إن الصحابية إذا ارتد بطى وقد أشار إلى هذا في نخبه الفكر فقال ولو تخلت ردة في الأصح يعني أن الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلت ردة بين إيمانه بالرسول صلى الله عليه وسلم وموته على الاسلام إيش إيش لا لا في خلاف ولهذا قال ولو تخلت ردة في الأصح القرآن باعتبار المتكلم به لا يتفاضل لان متكلم به واحد وهو الله عز وجل وأما باعتبار مدلوله فلا شك أنه يتفاضل فقل هو الله أحد ليست مثل فتب تدابي لهب ليست مثل قل هو الله أحد وأعظم آية في الله هي آية الكرسي إلا كذلك وكان يتفاوض من حيث ما ما يدل عليه. لا هو عند خمسة دقائق أنت تفهم. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تشترك خديجة وعائشة في ميزة لا تفصل أحدهما الأخرى. نعم، طيب ونجهل ميزة كل واحد منه... منهما نعم في مرحبتهما ومنزلتهما عند الله الثالث في أعمالهما طاهر لنا منهم من فضل خديجة ومن من فضل وهو الصحيح يعني أن كل واحد تفضل اخرى في جانب الاخر تمام فصار هذا الذي في الخلاف هو هل الظاهرة التي تظهر لنا هل خديجة أفضل مطلقا أو عائشة أو التفسير هو الصحيح اذكر لي اسمك محمد. اذكر لي آية وحديثا يدلان على فضل الصحابة رضي الله عنهم. طيب. طيب. نعم. التفاضل بين الصحابة سبق الكلام عليه ولا حاجه للسعاده ايهم افضل والا كان يقتوي ان نسال ايهم افضل على الاطلاق <تصفيق> ابو بكر رضي الله عنه ثم طيب. هذا الذي استقر عليه أمر أهل السنه وجماعه انهم في التفضيل كمراتبهم في الخلاء، وهذا هو حق، طيب؟ يقول مؤلف محكم التنزيل الأخ، هنا من مراد محكم التنزيل أو ما عنه حاضر؟ آدم في القرآن. طيب هل القرآن كله يا ادم محمد هل القرآن كله محكم, محكم أم ماذا كله محكم أحسن ما معنى الاتقان الاتقان طيب هل عندك دليل على أن القرآن كله محكم معه تلك ايات الكتاب الحكيم ايضا طيب لكن يرد على هذا ان القران وصف في بعض الايات بانه متشابه نعم في الكمال والجوده والاعجاز طيب نريد آية فتقول على هذا شراحة أي أي على أن القرآن كله متشابه وليه وليه منه هذا مر جنة بارك الله ها من هو يا استاذ؟ من ت... للتعبير؟ طيب اعطينيها. ما جعل المقصود. نعم. أحسن. الله نزل احسن حديث كتاب متشابه. كله منه ايات محكمه نعم متشابه. و و وصف القران في وضع اخر بان بعضهم محكم وبعضهم متشابه حبيب في اي ايه <تصفيق> احسنت فقسم الله لا قسمين على هذا الوصف ما معنى المحكم؟ طيب يعني هو الواضح والمتشابه الذي يجب بيشتبه طيب حسن. سؤال خارج عن التقرير لم نتعذر له هل يمكن أن يوجد في القرآن آيات متشابهه على جميع الناس لا يعرفون معناها؟ نعم كل الناس يعرفون معناه لا لا أنا أسيب الكلام عيالهم الشباب لا يعرفون معناه نعم في معارض نعم لا يوجد مثل هذا في القرآن الدليل من القرآن ونزلنا عليك الكتاب في لكل شيء ما في شيء يوجد واقع يا ايها الناس قد جاءكم برهان من رب وأنزلنا اليكم نورا مبين لا يمكن إطلاق أن يوجد فيه آية أو كلمة لا يفهمانها لكن حقيقه الذي يخفى هو حقيقة مجلولة في الآيات مثل ما اخبر الله به عن نفسه وعن يوم الاخر لا نعرف حقيقته طيب اذا قال قائل هذا القول الذي قلتم انه لا يوجد شيء يخفى معناه على جميع الناس منقوض بالحروف الهجائيه التي التجات فيها الصور فان احدا لا يعرف معناه يعني <تصفيق> لكن لو قال الاستقال ما معنى نون والقلم وما سر نون اه احسن معنى نقول ليس لها معنى اصلا لانها حروف فجائيه غير مرقبه والقران نزل بلسان عربي واللسان العربي يقتضي ان امثال الحروف ليس لها معنى ولكن لها مغزى وهي ظهور اعجاز القران لهؤلاء القوم الذين ادعوا انه مفتر على الله عز وجل وانه قول البشر ويدل لهذا انه ما من ايه ما من بهذه الحروف الا وياتي بعدها ذكر القران نعم الان نبدأ الدرس درس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 فعل الأمر من الحذر وهو التخوف وعدم الإحكام والوقوف أمام الشر والفتنه بحيث لا يتجاوزه المرء من الخوض الذي قد يزري بفضله الخوض الكلام اللغو الذي لا فائدة منه ويطلق على الكلام الذي يتأثم فيه الإنسان كما يقول تعالى في خوض يلعبون بل هو في خوض يلعبون فهذا الكلام الذي لا فائده منه في الصحابه او الكلام الذي قد يتأثم به العبد يجب ان يحذره والا يتكلم فيه وقول قد يزري بفضلهم اي حب من قدرهم مما جرى بينه اي مما وقع بينه لو تدري لو هاري كمني يعني لعلك او ليتك تدري وذلك انه جرى من الصحابه رضي الله عنهم من الامور التي هي في الواقع من المتشابه هي في الواقع من المتشابه لكن من المتشابه الواقع لا من المتشابه المنزل وجه كونها من المتشابه أنه قد يكون فيها مدخل لكل ذي غرض سيء وأن الصحابه رضي الله عنهم تقاتلوا فيما بينهم وأراقوا الدماء من أجل الوصول إلى السلطة لا من أجل إحقاق الحق، فهو من المتشابه الواقع وطريقة أهل العلم والإيمان المتشابه من المنزل أو من الواقع أن يرجعوا إلى المحكم الذي لا تشابه فيه فما جرى من الصحابة رضي الله عنه من الفتن كالذي بين علي وعائشة رضي الله عنه والزبير وبين علي ومعاويه وأحداث كثيرة تعلم من التاريخ استغلها المغرضون الحاقدون على الإسلام من اجل الطعم في الصحابه وحملوها على انها صدرت عن نيه سيئه كالرافضه الذين في قلوب كثير منهم غل وحق حقه على الاسلام ولا سيما على عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي اطاح بعروشهم وفل جموعهم فكانوا يتخذون من هذه الوقائع سلما للقدح في الصحابه رضي الله عنهم حتى كانوا يلعنون من قام ضد علم بن ابي رضي الله عنه ويتقربون الى الله تعالى بلعنه والعياذ بالله مع ما لهم من الفظيعه لكن الراسخين الرأس في العلم واهل, وأهل, وأهل, وأهل الايمان يقولون ان هذا الامر الذي وقع بينهم يجب ان يحمل على نيه حسنه لماذا لما للصحابه من الفضل والمعروف والاحسان والجهاد في سبيل الله فما يقع منه من المعاصي فهو منغامر في جانب الحسنات والحكم العدل هو الذي يقارن بين الحسن والسيئ ويجعل الحكم للأفضل ونحن إذا قارنا بين ما حصل مما حصل بين ما حصل من الصحابة مما يظن إثماً وبين وبينما حصل منهم من الفضائل والكمالات وجدنا أن الثاني أكثر بكثير والواجب أن ينغمر أو أن تنغمر السجئات بجانب الحسنات لأن هذا هو العدل وما أحسن كلمة قالها ابن رجب رحمه الله في مقدمة كتاب القواعد المنصف من اغتفر قليل خطا المرء في كثير صوابه المنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه ولهذا يقول مالك رحمه الله فإنه عن اجتهاد قد صدق فإنه أي ما جرى جر بين الصحابة من الفتن والقتال عن اجتهاد قد صدر والاجتهاد افتعال من جهله اي بذل الجهد وهو الطاقه في, حصول في الحصول على المقصود ولهذا يسمى العالم الذي يتطلب الاحكام من ادلته الشرعيه يسمى مجتهدا لانه يبذل جهده وطاقته ووسعه للوصول إلى الحق عن طريق الدليل فالصحابة رضي الله عنهم حصل ما حصل بينهم عن الشهاد فمثلا معاويه وعائشة رضي الله عنها والزبير قاتلوا يظنون أن هذا هو الذي يكون سببا للعثور على قتلته أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ليقتص منهم وعليمنا بطالب أخر البحث عن القاتل أو عن المتاملين لأن الحال تقصد ذلك الناس في فتنة ويصعب جدا أن نعثر على هؤلاء المدبرين ثم إذا عثرنا فإن قتلهم قد يؤدي إلى فتن أكبر لأن منهم رؤوس قبائل فعلي له رأي ومعاويه والزبير وعاش لهم راي اخر كلها اجتهاد ثم انه قد قيل ان الفتنه كادت تنطفئ لولا رجال من رجال معاويه صارت نفوسهم بعض الشيء وبادروا بالقتال وبادروا بالقتال فحصل الشر وايا كان التقدير فانه يجب ان نحمل الاساءه على على الاحسان وننظر بينهما ونقول اذا قدرنا انها ولا أخطأ في هذه الفتنه الكبيره فان لهم من الحسنات ما يوجب محوها والإنسان المجتهد ان اصاب فله أجران وان اخطا فله اجر والخطا مغفور هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران وان اخطا فله اجر وهؤلاء بين مجتهد المصيب ومجتهد مخطئ فالمصيب له اجران والمخطئ له اجر واحد فان قال قائل ايما اقرب الى وأيهم وايهما احق بالخلاف هالجواب أن الأقرب إلى الصواب والأحق بالتلافة عليما بطالب لا شك في هذا ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمار بن ياسر إنه تقتله الفئة الباغية الباغية يعني الخارج على دماغ والذي قتل عمارا هم أصحاب معه وعلى هذا بحمد الله يكون علي بن ابي طالب اقرب الى الصواب من معاويه ويكون جيش معاويه هو الفئه الباغيه لكن ما هذا يجب علينا ان لا نلدن نراحقن ولا بغضاء لواحد من الصحابه وان نحمل ما جرى منه من الخطا على انه اجتهاد والله يغفر له ثم انه من العقل والإيمان ان لا نجعل ما جرى بين الصحابة من هذه المسائل سببا للأخذ والرد والخلاف لأن هذه أمة قد خلت لها ما تسبت وعليها ما تسبت علينا أن نجتمع من الآن على طريق الحق الذي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلاه وسلم والا نجاهد كما يدعو اليه بعض الناس اليوم من محاوله التقريب بين الرافضه وبين اهل السنه لان محاوله التقييم بين المذهب الحق والمذهب الباطل ليس الا مجاهده مجاهده في دين الله وإن من الواجب على الجميع الرجوع الى الكتاب والسنه وهدي السلف الصالح واول ما يجب الكف عن مساواة الصحابه رضي الله عنهم واعتقاد ان من اخطا منهم فان خطاه من غمر في جانب صوابه وما حصل من فساد فهو من غمر في جانب, في, في جانب الاصلاح هذا هو الواجب علينا في ما جرى بين الصحابه رضي الله عنهم يقول المؤلف أسلم أذل الله من لهم هجر أسلم من أي شيء أسلم من الخوف والوقوع فيهم والعداور والبغض لهم أذل الله من لهم هجر أي أوقعه في الذل والهوان وهذه الجملة الخبرية جملة دعائيه ويشير رحمه الله الى الراهره الذين هجروهم لا نقول هجروهم لا يكلمونهم لانهم اموات لكن هجروا فضلهم ونشق فضلهم بل اعتدوا عليه يعني ليتهم ليت الصحابه سلمون ليتهم سكتوا عن نشق فضائلهم ولكن لم يتهموهم ويرموهم بالباطل والكذب ويلعنونهم على رؤوس المنابر والعياذ بالله ويلعنونهم في كتبهم الصباحيه في اذكار الصباح والمساء يكتبون اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما يعنون بذلك ابا بكر وعمر والعياذ بالله نسال الله العافيه نحن يعني راينا كتبهم هكذا في اذكار الصباح والمساء يعني يتقربون إلى الله بلعن أبي بكر وعمر نسأل الله العافظ ولكن أبعدهم الله لا يذدون بذلك إلا بعد من الله عز وجل فنسكر المؤلف ونسأل الله يعفو عنه حيث دعا بالذل على من هجر الصحابة بعدم نشر فضائله بل زاد على ذلك أنه نشر ما اتهمهم به بل وكذب عليهم به من المساوم ثم قال وبعدهم فالتابعون احرى الفضل. احرى اجدر بعد الصحابه التابعون التابعون لهم باحسان وهم القرن الثاني من هذه الامه وعلم ان القرن يعتبر باكثره كما قال الشيخ الاسلام رحمه الله وليس معنى التابعين انه لا يوجد احد من الصحابه لا فإذا كان القرن أكثرهم من التابعين أي ممن لم يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يسمى قرن التابعين وإن كان يوجد العشرة والمئة وما اشبه ذلك من الصحابة وكذلك يقال في تابع التابعين فالقرن يعتبر بأكثر أهل التابعون هم أحرى الناس في الفضل بعد الصحابة رضي الله عنهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والتفضيل هنا تفضيل للجملة على الجملة وليس لكل فرد على كل فرد بمعنى أنه قد يوجد في تابع التابعين من هو افضل من التابعين في العلم والعبادة والجهاد كذلك ايضا يوجد في التابعين من هو افضل من الصحابه في العلم والجهاد يعني من هو اصعب عموما يعني من بعض الصحابه الواحد من هؤلاء قد يفضل الواحد من هؤلاء الا ان الصحابه يتميزون بخصيصه ليست لغيره وهي الصحبه هذه لا يمكن ان ينالها احد من التابعين لكن الفضل والعلم والجهاد ربما يوجد في التابعين من هو خير من بعض الصحابه كما يوجد لتابع التابعين من هو خير من التابعين فالتفضيل إذن للجمله لا لكل فرد الا ما ذكرت لكم من تميز الصحابه رضي الله عنهم بهذه الخصيصه وهي الصحبه قال ثم تابعوهم طرا تابع من تابع التابعين وقوله طرا يحتمل ان تكون بمعنى قطعا وأن تكون بمعنى جميعا وهو كذلك وهو ك... نقطع بان نتابع التابعين بعد التابعين و... وان التابعين بعد الصحابه نقطع بذلك وسكت المؤلف عن بقيه الطبقات يعني لم يذكر الا ثلاث طبقات الصحابه والتابعون لهم وتابع التابعين وانما اقتصر على ذلك بناء على ما في حديث عمران بن حسين وغيره من أن خير الناس الصحابة ثم التابعين ثم تابع التدو التابع ثم التابعون ثم تابع التدو وعلى هذا فنقول ما بعد هؤلاء يقولون الثلاثة حصلت الفتن وانتشرت البدع وتفرقت الأهواء وحصل الشر الكثير ورفعت المبتدعة رؤوسها واضطرب الناس أمنا وإيمانا وتكلم الناس بكل شيء حتى تكلموا في الله عز وجل وصاروا في الله ما بين معطل لصفاته ومثبت ممثل وقائم بالقسط معتدل واختلاف الناس في الله عز وجل وفي أسمائه وصفاته كان بعد الاختلاف في مسألة القدر ومسألة الإيمان والكفر لأن مسألة القدر أدركت أواخر عصر الصحابه رضي الله عنه ومسألة الأسماء والإيمان والكفر بعدها ثم إن وكذلك و وما يتعلق به ثم جاءت بدأ الأسماء والسلطان وانتشرت هذه شغرا عظيما وصار الناس يتكلمون عليها أكثر من غيرها لأنها أشد خطرا من غيرها. وإلى هنا انتهى كلام مالك بن على الصحابة رضي الله عنهم وما يتعلق وما يتعلق بفضلهم. وبعد فإن أدعوكم إلى قراءة أخبار الصحابة رضي الله عنهم. بعد قراءة في سيرة في النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشد الإنسان نفسه مع السابقين السالفين. ليزداد لذلك ايمانا ومحبه لهم ومنهجا طيبا انتقل المؤلف بعد هذا الى ذكر كرامات الاولياء واثباتها الكرامات جمع كرامه وهو ما يقدم للضيف تكريما له هذا هو الاصل هذا هو الاصل ان الكرامه ما يقدم للضيف ونحوه تكريما له ثم صارت ثم صارت الكرامة اسما لكل خارق للعادة يظهره الله سبحانه وتعالى على يدي ولي من أوليائه تكفيما له أو احقاقا لحق قال به إحقاقا لحق قام به فهي إذا الأمر خارق للعادة يجيه الله تعالى علي من ولي من اولياء اما تكريما له واما اظهارا للحق الذي قام به فقولنا كل امر خارق للعاده يخرج به ما كان جاريا على العاده فما كان جاريا على العاده لا يعد كرامه مثل ان ياكل الولي طعاما فيشبع هل اذا شبع من الخبز يقال هذه كرامة ليش؟ من هذا على الآخر أو يقول الولي مثلا بعد عشر دقائق ستظهر الشمس وهو باقنا على طولها عشر دقائق فخرجت فقال على أيها الناس اشهدوا على كرامته أن قلت الشمس تطلع بعد عشر دقائق فطلعت هل ها هذه كرامة؟ ليش؟ لأن هذه خارج على العاده عن جبه ولهذا قال العلماء ان الكرامه امر خارج للعاده القيد الثاني يظهره الله على يد الولي على ولي من اولياء وحينئذ اذا نسال ما هو الولي الولي بينه الله عز وجل في قوله الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون من تحقق فيه هذان الوصفان الايمان والتقوى فهو الولي قال الشيخ الاسلام رحمه الله من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا من الآية الكريمه اخذ هذا الذين امنوا وكانوا يتقون الشر الثالث آه. نعم تكريما له او إظهار الحق الذي قام به نعم يعني قد يكون تكريما للشخص كما وقع كثيرا من بعض الاولياء يعطش في البر فيسال الله تعالى الماء فينشئ الله السحاب ويمطر ويش وكذلك أيضا ايضا سلف بن اشيم اظنه دعا مات فرسه في اثناء السفر فدعا الله ان يفيه الى ان يصل الى بلده فاحيا الله له الفرس وركبه فلما وصل الى بيته قال لابنه يا بني الق السرج عن الفرس فإنه عاريه فالقى السرج عنه فمات الفرس في هذه احترمه وما يذكر عن العلاب الحضرني أنه خاض البحر بجنوده وكذلك سعد بن أبي أقباص وغير ذلك المهم الكرامات كثيرة ومن اراد أن يطلع على شيء منها فعليه بكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ لسام بن رحمه الله قال العلماء أنا فاسمع قال العلماء رحمهم الله وكل كرامة لولي فإنها آية للنبي الذي اتبعه آية للنبي الذي اتبعه لأن هذه الكرامة الشهادة من الله أن هذا الولي على حق فإذا كان يتبع نبيا من الأنبياء فهي أيضا تستلزم الشهادة بأن هذا النبي حق وإلا لما قيد متبعه بهذه الكرامة طيب ويأتي إن شاء الله بين الكرامة وبين الآية النبوية وبين الإهانة والسعوة نعم نعم نعم نعم هذا صحيح نشهد أن الصحابة في الجنة لكن لا نشهد لكل واحد بعينه لأن ما فعلناه قلنا في للجنة على سبيل الجمال وعلى سبيل التعيين فنشهد نشهد لكل مؤمن أنه في الجنة لكن لا نشهد لكل واحد فهناك فرق بين التعيين للشخص والتعيين للوصف نعم نعم نعم نعم نعم الشيخ السلام قال رحمه الله إذا سب الصحابة جميعا أو اعتقد أنهم ارتدوا بعد موت الله عليه وسلم والسلام فلا شك في كفره بل لا شك في كفر من شك في كفره نعم بعض في على هذه من الحديثين أن هذا ويأتي على ما ويقول ما في تشابه ولا في وما هو الضابط لكي الضابط لو رجعت إلى كتاب تقريب التلمهية تعرف الضابط التشابه نوعان حقيقي ونسبي حقيقي بمعنى أنه حقيقة المتشاب لا يخفى على كل إنسان مثل حقائق ما اخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الاخر وعن كل امر غيبيه حتى روح الانسان حقيقتها لا تعرف ما ندم اي ماده هي هذا نقول تشابه مطلق ولا يمكن لاحد ان يبدع فيه العلم والتشابه النسبي هذا واسع تعب واسع تجد هذه الايه مثلا تشتبه على فلان ولا تشتبه على فلان او هذا الحديث يشتبه على فلان ولا يشتبه على فلان وهو باب واسع الان طلبة العلم اللي عند عند الانسان يورد عليهم ايه او حديثا يسألهم منهم من يجيب الصواب ومنهم يجيب الخطا ومنهم يتوقع فالتشابه المطلق هو الذي يخفى على جميع الناس وهذا انما يكون في حقائق ما اخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الاخر لان هذا مشتبه لا يمكن لاحد ان يدعي علمه ومن يدعي علمه هو كافر وتشاور يسقي هذا كثير نجد بعض العلم يعجز عن الجمع بين ايتين وبين حديثين واتي عالم اخر يجمع بكل سهوله <تصفيق> اما العلماء علماء اهل السند كشيخ الاسلام بن تيميه وابن القيم وغيرهم وغيرهما فانهم لا يطلقون عليهم الا اسم رافضه وذلك لا نسب الشيعة عام الشيعة يشمل الزيدية مثلا والزيديه لا يسمون رافضه يسمون الشيعة ولا يسمون رافضة والرافضة والرافضه اسم لكل من رفض زيد بن علي بن الحسين رحمه الله حين جاءوا فسألو وقالوا ما تقول في ابي بكر وعمر فأثنى عليهما خيرا وقال هما وزيرا جدي يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا راوا ان منهجه مخالف ما يجوز رفضوه ورفضوا عنه وسموا من ذلك في رافضه. ثم بداوا الرياض بالله شددون في امرهم حتى بلغ به الحد إلى أن أله آله أئمة يعني يعتقدون الآن أن الذي يدبر الكون هم ائمتهم وأن الله سبحانه وتعالى متخلنا على الكون إن الله العالمين ويقولون إن من اصول عقيدتنا أن من, أن من أئمتنا من هو في منزلة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل وهذا يعني تقليل قيمتهم على الائمه والرسل فهم كفروا بالربوبيه اولا وقالوا الذي دب الكونهم والائمه ثم كفروا بالرسل ايضا وقالوا ان ائمتهم خير من الرسل لكن هم يسمون انفسهم شيعة والحقيقة اننا نحن احق بهذا الوصف منهم نعم لاننا نؤمن بأن لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين منهم بأن لهم علينا حق أيضا. الحق الأول حق الإيمان والحق الثاني حق القرابة من الرسول عليه الصلاة والسلام نحبهم لقربهم من الرسول وأن الكافرين من أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام نحن بريئون منه براءة الذئب من دمي يوسف و و ونبغضهم ونتقرب الى الله تعالى ببغضه فمن الشيعه الان طيب ثم ان هؤلاء الذين يدعون انهم الشيعه نجد انهم خالقوا امام اهل البيت وهو علي بن طالب في مسائل كثيره كمسائل المتعه مثلا والمسعى بالخفين وتفصيل ابي بكر عمر والعجب أن علي بن ابي طالب ساله ابنه محمد الحفية قال يا, يا ابي اي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر قال في خلافته ما, ما يخشى من احد قال ثم من قال ثم عمر قال ثم انت قال ما انا الا رجل من المسلمين وهذا كلام علي بن ابي طالب لكن هم يقولون لا ابدا ابو بكر وعمر ما تعالى مثقل بس الله تعالى حتى إنه من جرمه ملعين بالله قالوا إن أبا بكر رضي الله عنه قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم في العريش في بدر لأن الرسول خاف أن يقلب عليه الصحابة فيعتبر هذا منهم اعتقال لأبي بكر وحبس لله نعوذ بالله ترعة عظيمة على هو ما حدثي حد سحابه خلاص تم سحابه سحابه سحابه قال سحابه سحابه يا سحابه الله في منظومة فصل في ذكر كرامات الاحترامات الأولية ونناقش قلنا بالأمس فمن هو الولي أن ها طيب ها ما قالنا طيب حسن وما هي الكرامة <تصفيق> نعم <تصفيق> كل أمن الخارق العالي يدر الله عليك ولي من أوليائه إما تإذا الحق وإما تكليما لهم يقول مؤلف نعم كل امر خارق للعاده استرادا من ابد الله اي <تصفيق> مثل ايش قال بعد عشر دقائق ستخرج الشمس وباجى على طول في العاده عشر دقائق فطلعت الشمس قال اشهدوا على كرامتي يطابق هذا ولا لا طيب ثانيا مثال اخر لهذا من جلسه الاول هي. أخشى سبب، نعم يقول أنا من كرامتي أنني لو وضعت قرطاسه بالنار احترق نعم نعم تعيش أين؟ الحافظ أن أنه, أنه لا بد أن يكون خارج للعالم طيب. قولا يظهره الله على يد ولي من أولياء احترازاً من على يد ولي احترازاً من ليش ليش ايش طي وضهر عادة الكرامة سعد ان الخوارق التي تكون بواسطه الشياطين لكن ايضا انا لا اقول هذا لان هذه تخرج بكلمة ولي ومن معجزات الانبياء ايضا معجزات الانبياء خوارق العاده نعم لكنها ليست على يد يعني على يد من هم أعض اكبر من اولياء وهم الانبياء عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام يقف على القبر يقول اخرج فيخرج وعلى الميت يقول يحيى فيحيى فهو يكمل الموتى ويخرج الموتى هذه لا شك انها معجزه خارق من العالم. لكن على يد من على يد نبي فلا تسمى كرامه الاصطلاح والا هي لا شك انها كرامه لكنها استلاحة لقصة مكرامة لأن الكرامات إنما تكون على يد الأولي ماذا تسمى؟ تسمى عند كثير من العلماء معجزة والصحيح أنها آية وليس معجزة هي معجزة لشك لكن تسميتها بآية أصح اولا لأن هذا هو الموافق للقص للقرآن لأن الله سمى هذه المعجزات التي تأتيبها الأنبياء سماها إيش؟ آيات ولم نسمى معجزات ثانيا أن المعجزة قد لا تكون آية على نبوة كما يأتي حال شعودين وغيره والسحر، لكن يقلنا آية يعني علامة على صدق هذا النبي على صدق هذا النبي ثالثا أن كلمة معجزة من الإعجاز نفسها بشر لكن ايه علامه هذه محفظه للنفوس ايه نعم كانه عالم في راسه نار فلهذا كان التغيير بالايه أول وخرج بذلك ايضا قولنا على يدي ولي خرج بذلك ما يخلق العاده من ما جرى على أئمة أولياء الشيطان من السحرة والمشعوذين وغيرهم، لأن منهم من يأتي بالخارج الذي يخرج من هذا، لكن بواسطة الشياطين. يذكر عنهم أشياء عجيبة أن الواحد منهم قبل أن تاتي الطائرات. اذا كان يوم يا يوم عرفه احرم من من بيته وذهب الى مكه وهو من أقصى الشرق او الغرب وحج مع الناس هذه هذه معجزه هذه خارق العاده ولا غير خارق, خارق العاده هذا خارق للعاده لكن الذي الذي حمله هو الشياطين والشياطين قد تحمل أشياء ثقيله من بلاد بعيدة وتح... وتحضرها في ساعة سريعة ورأيت كلام الشيخ الإسلام بكيمير رحمه الله في كتاب الاستغاثة قال لو لم يكن من خطأ هؤلاء إلا أنهم يتجاوزون الميطات بلا إحرام أي نعم. كيف ذلك؟ هو يمر الشيطان مع الجو ولا يحرم إذا هذا الميقات يحرم في مقبرة فقل سبحان الله الآن الناس في الطائرات الذي يرجع الحج والعمرة يلزمه أن يحرم من الجو إذا حدا الميقات لو أنك حدثت الناس لهذا الحديث قال سبحان الله ونفسك ساموا شيء الطائرات يقول هذه نفس الشيء فالحاصل أن ما يحصل من الأمور الخارقة للعادة على يد هؤلاء الذين نسميهم أولياء الشيطان هذا ليس بكرامه طيب بل هو إهانة فصار الخارق الخارق العادة إما آية وإما كرامة وإما إهانة وإما فتنة الفتنة ما هي من السحر أو شبه لأنهم يرون ذلك إكراما لهم الإهانة ما يذكر عن مسيلم الكذاب مسيلم الكذاب في اليمامه ادعى أنه نبي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بذلك القوم وجعلوه نبيا وصار يعينه الشيطان في بعض الأمور يقال انهم جاءوا إليه يوم من الأيام وقالوا يا أيها النبي إن عندنا بئرا قد غار ماؤها ولم يبق فيها إلا ماء قليل فنريد أن نتبرك فيه فذهب معهم وأخذ ماء أن يتمضمض به ويمته في البئر ينتظر أن يرتفع ماء يقال إنه لما مجل الماء في البئر غار الماء الموجود فصار هذا إيش خارق للعادة يعني العادة ما عو الواحدة مضمضة في في بئر ويتماء هذا خارق للعادة لكنه إهانه ودرّين على كذبه وقصة أخرى يقال إنه جاء إليه برج بلاج... بصبي غلام في رأسه فيه قشعر يعني بعضنا بتو بعضنا نبت. فقيل له أيها النبي امسح على رأس هذا الغلام لعل الله أن يخرج بقية الشعر. فمسحه فزال زال الشعر موجود. هذا أيضا اهانه لأنه لم تجد عادة ان إنسان يمسح على شعر في في كل حال الخارق العادة شعر أربع سنوات. ثم الكرامة ثم الإهانة ثم إيه نعم ثم إن أهل العلم قالوا إنه كل كرامة لولي فهي آية للنبي, للنبي. لأن مثلا إذا كان هذا الولي متبعا لنبي من الأنبياء ومعلوم أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم اوتي كرامه لتأييد ما هو عليه الحق كان هذا دليلا على أن الرسول الذي تبعه كان ذلك آية للرسول الذي اتبعه يقول رحمه الله الآن نعود إلى الأفلام وكل خارق أتى عن صالح خارق أي خارق للعاده أتى عن صالح من تابع لشرعنا وناصره من تابع لشرعنا خرج به التابع لغير شرعنا لانه لا يمكن ان يؤتى كرامه لان من لم يتبع شرعنا فهو كافر فان وجد على يده خالق فهو فتنه او اهانه فتنه ان كان فيما يحب او اهانه ان كان فيما يكفر وقول من تابع لشرعنا وناصح ناصح لمن بين النبي عليه الصلاه والسلام لمن تكون النصيحه فقال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامته خمسه فانها من الكرامات التي بها نقول بها نقول الفاعل مستتر وجوبا تقديره نحن والمراد بذلك اهل السنه يعني ان اهل السنه يقولون بذلك باثبات الكرامات للاولياء قال للأدلة اللام هنا للتعليق والادله جمع دليل وهو في اللغة المرشد ومنه الدليل في الطريق لكنه في الشر ما ما في الحكم فهو الدليل إذن هناك أدلة تدل على كرامة الأولى وهي كثيرة منها مثلا قصه اصحاب البقره قوم تداروا حيث قتل بينهم قتيل وكادت الفتنه ان تكون بين القبيلتين فامرهم موسى ان يذبحوا بقره وان يضربوا القتيل بجزء منها ففعلوا ذلك فلما ضربوا القصيده هذا الجزء من البقره حيا باذن الله وقال ان قافله كلام. هذه كرامه كرامه لهؤلاء القوم حيث ذهب عنهم النساء وطفئت الفتنه وربما نقول هي كرامة من وجه ومعجزة أو آية من وجه آخر لأن موسى هو الذي أمر بذلك ومثال آخر مر رجل على قرية خاو على عروشها حامل فقال أن يثني هذه الله بعد موتها فأكمه الله عز وجل أماته الله مئة عام مئة سنة ثم بعده وكان هذا الرجل معه حمار ومعه طعام الحمار مات والطعام لم يتغير تقي مئة سنة ما تغير لا غير الشمس ولا الهواء ولا المطر ولا شيء وهو طعام وتعرفون الطعام يصروا عليه البساد يمكن في يوم وليل نفسه، لكن هذا الطعام ذقي مأسل الحمار لما بعث الله صاحبه وجد أن الحمار ميت إظامه وجدها عظاما تنور فقال الله له انظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف نشيزها ثم نفسوها لحظة سبحان الله فجعل ينظر إلى إظام الحمار يتراكب بعض الباب ويشيزها الله تعالى بالعصر ويكسوه اللحم حتى كمل الحمار فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير هذه نعمة من الله عز وجل أن نيد الله العبد آية كونية أو شرعية تقوي إيمانه إيه هذه العمل؟ يعني قد يكون الانسان احيانا يضعف الإيمان احيانا ياتي الانسان كسل وفتور واشياء ترد على القلب لان القلب يتقلب فاذا من الله على العبد وأراه ايه يطمئن بها قلبه لا شك هذه نعمه من الله عز وجل نعمه كبيره ليس لها ثمن هذا الرجل كان يقول يشك في احياء الله الموتى لانه اتى على هذه القضيه قال ان اخيه الا بعد موتها كيف هذه قرية كيف البشر فاراه الله الايه فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير ولا شك ان هذا كرامكم لهذا الرجل الحمار شاهده شاهده والله تعالى يحيي شيئا فشيئا الطعام شاهده لم يتغير وقد بقي كم مئة سنة ما هي لم تغير آمن أن الله قادر على أن لا يغير الشيء مع طول المدة وقادر على أن ينشئ الشيء مرة أخرى ففيها طرد وعكس هذه الآية طرد وعكس ابقى الشيء على هو عليه وإنشاء الشيء جديد كل ذلك كرامة لهذا الرجل من الأدلة قصة مريم مريم عليه السلام والسلام وهي لزه نبيه نفق أرسل الله تعالى إليها رسوله جبريل فنفخ فيها من روح الله عز وجل أي نفخ في فرجها فصار فالتقمها الرحم وصار انسان بشر ايذ المخاض الى جذع نخلة يعني اتركها الى جذع نخلة فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسما نسيم هنا لم تتمن الموت لكن تمنت انها ماتت قبل ان تحصل هذه الفتنة يعني تعرف أن بني إسرائيل سيتهمونه كما وقع والمسألة مسألة عرف من هي؟ فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسل منسية فناداها من تحتها ألا تحسني قد جعل ربك تحسك سري نهر من أين جاء النهر كرامه له وهزني إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جليلا الله اكبر امراه أدركها المخاض والمراه إذا أدركها المخاض تكون إيه؟ قوية ولا تعبانة ضعيفة تعبانه تعبانة جدا تهز بجذع النخلة لا برأس النخلة والهز بجذع النخلة لا يجعل النخلة تحرك أصلا إذا كذلك طيب هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جليا الرطب قريب ولا بعيد قطعا بعيد ما تدركه هي لو ادركته اخذت تساقط عليه رطبا جنيا بدأت تهز بالجذر ويتساقط الرطب جنيا اي مخروفا يسقط هذا الرطب اللين جدا من مكان عال على الارض ويبقى كما هو كأنه مخروف الجذر. هذه ايه اللون هذه خارب العاب العاب من الرطب إلى سقط من مثل هذا السقف نعم تفتت تمزق لكن هذا بقي كأنه مخروف باليد فاكلي واشرب وقربي عينا كل هذا أيضا من آيات الله عز وجل تقر عينا في هذا المكان الخالي فالمهم أن الأدلة كثيرة في هذا اصحاب الكهف ايضا اعطاهم الوقت كرامه كرامتهم انهم خرجوا من قومهم المشركين مهاجرين الى الله عز وجل فهيا الله لهم كهفا غارا في الجبل موجه توجيها تاما الى ما بين الشمال والشرق اتجاههم بين الشمال والشرق إذا طلعت الشمس تزاور عن كثير من يبنهم إذا غربت تقريضهم ذات الشمال اذن و العين إلى الشمال الشرف حتى لا تدخل الشمس عليهم فتؤذيهم أو تتلب أسلام بقوا ثلاثمائة سنة وتسع سنين وهم لم يحتاجوا لأكل ولا شرب ولا بول ولا غائر ولا شيء وهذا غير معتاب أليس كذلك ثم إن الله تعالى بحكمته ورحمته يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لأنهم لو بقوا على جنب واحد تأثر هذا الجنب ولكن الله يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وفي هذا دليل على ان النائم لا يكون مستلقيا ولا منبطحا على بطنه انما هو على يمين او او شمال وفيه ايضا دليل على ان النائم لا ينسب إليه الفعل لان الله قال يقلبهم ولم يقل يتقلبون ولم يقل يتقلبون إذن ابقوا هذه المدة وهم لم يتقلبوا شعورهم وافكارهم بقيت على ما عليه وإلا طارت بقيت على ما عليه لأنهم لما استيقظوا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ولو أن الشعور والأطفال نمت كالعادة لعرفوا أنهم بقوا مدة طويلة أليس كذلك؟ لكن بقيت لم تن فهل يعني ذلك أن النائل لا تنمو أضفاره وشعوره أم أن هذا من آيات الله لهؤلاء القوم الظاهر الثاني الظاهر الثاني وكذلك أجسام لم تغير بعرب ولا غيره ولم تأكل الأرض ثيابهم فالمهم رحمه الله يقول للأدلة أي للأدلة التي دلت على ذلك وهنا جملة مفرضة يقول صاحب حجاره رقم من اليوم حذر عدنا عرف طيب للأدلة الدالة على ذلك يقول ومن نفاها من ذو الظلال فقد أتى في ذاك بالمحال من نفاها من شرطيه ونفى فعل بالشرط وجمله فقد أتى في ذاك بالمحال جواب الشرط يعني الذي ينفي الكرامات أتى بمحال أي بشيء محال وذلك أنه حاول ابطال ما في الأدلة على ثبوته. والمتواثر كما نعرف جميعا يفيد ايش العلم اليقين الذي يستحيل ارتفاعه. كمن نفى هذه الكرامات فقد آتى بشيء محال لأنه حاول أن ينفي ما تواتر ونفل المتوافي أمر محال. وقوله من دوي الضلال أي من أصحاب الضلال يشير إلى من رد الكرامات مثل المعتزله وغيره قد لا يمكن الكرامات ليش ما يمكن؟ لأنك لانك لو اثبتت الكرامات لاشتبه النبي بالولي والولي بالساحر صحيح هذا يا اس ايش اللي قلت؟ من الذي قال شفت لها نظره يسيره أعلبت بها عن حضور القلب أكترس عليه ولهذا نصحكم تابعوا المعلم تابعوا المعلم إن فاتكم حرف واحد ربما يفوتكم كل البحث اقول ان معتزله ومن نحى نحوهم قالوا انه لا يمكن ان يثبت الكرامات لاجل يشتبه الولي بالنبي والساحه فيقال لهم اين الاشتباه الولي لا يقول انه نبي لو قال انه نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن إيش؟ لم يكن وليا يعني ما في ايمان ولا تقوى فلا يمكن الاشتباه قد يكون هذا في ما مضى من الامم يمكن لكن في هذه الأمة لا يمكن ابدا لأن الولي لا يقول إنه نبي كذلك ايضا بالنسبة للساحر لا يمكن أن يشتبه لأن الولي مؤمن تقي والساحر كافر شقي فكيف يشتبه هذا بها ثم الأدلة الكثيرة الموجودة إلى اليوم تثبت وجود كرامات. فهي موجودة إلى يومنا هذا لكن الكرمات بعضها ظاهر وكبير وبعضها خفي مثلاً لو أن رجلاً اراد أن يسافر إلى الرياض إلى الرياض وكان اراد أن يسلك الطريق اليمنى أراج أن يسلك الطريق اليمنى في آخر لحظة اتجه إلى الطريق اليسرى. وبعد ذلك اتضح أن في الطريق يمنا قطع, قطع طريق هل تعتبرون هذا عمر خارق للعاده العادة؟ لا شك أنه هو في واقع العادة من الإنسان دع عزم على شيء ولن يكن هناك مانع في ظاهر العادة أنه يتجه العوسمة لكن هذا صرق بدون أي سبب من ظاهر إلى الطريق الآخر وإذا به يبلغ أن الطريق الذي كان نولتك عليه فيه قطة وطريق نعتبر هذه من الكرامه لكن ليست كالكرامة الكبيرة إنما هي كرامة ولسك أن نعمة حتى الإنسان يعرف أن الله دفع عنه من النقم ما لم يكن فيه السابق وعلى كل حال هي موجودة ويقول شيخ ألسان في العقيدة الوسطية إنها موجودة في هذه الأمة إلى يوم القيامة موجودة في هذه الأمة إلى يوم القيامة ومنها الشاب الذي يعارض الدجال ويتحدى الدجال حينما يأتي الدجال ويقول انه الرب ولكن هذا الشاب يعارض ويقول أنت الدجال الذي أحفر الله أنت رسول الله فيقتله ويقتله ويجعل جزءا منه هنا وجزءا هناك ويمر بين الجزئين ثم يعود يقول قم فيقوم ولكنه لا يزداد الا تحديا وفي النهايه يعجز عنه الدجال أن يقتله هذا يعتبر كرامه هذا كرامه بلا شك فالحاصل انها موجوده ولهذا قال لانها شهيره لانها اي الكرامات شهيرة أي مشهورة ففعيلة بمعنى مفهولة كجريحة بمعنى مجروحه ولم تزل في كل عصر يعني أنها ما زالت ولا تزال موجودة في كل عصر يا شقى أهل الزلل يا هؤون يحتمل ان تكون منادى والمعنى يا شقى أهل الزلل الحضور، ويحتمل ان تكون للتعجب فمعنى يا شقاء يعني ما ما اشقى اهل الزلل ولا شك ان اهل الزلل اشقياء لا سيما من زل عن عمد فانه من اشقى عباد الله والعياذ بالله وبهذا أنت الكلام على كرامه الاولياء نعم ايش آثاره يمكن, يمكن أن يمشي، يمكن أن لكن أن يظهر كرامة جديدة ويقال هذه من الولي هذا لا ابدا أبدا، وهذا يخشى أن تكون شركة مثل لو أظهر الله له كرامه أن نبع ماء من من هذا المكان وبقي نعم حمد ايش سوا؟ لا انا راكب السوق إن وين؟, أه؟ إلى وين؟ آه. والله عارف اللي حال كلمات كثيرة كثيره ولكن أستند فيها الله اعلم به نعم لكن انا أحدثكم عن شخص في البوسنه يقول ويسمى محمد الدهيمان اظن كم في المنطقه الشخصيه بالاول يقول انهم دفنوا شابا استشهد هناك يعني قتل وبقي شهرين الى عشره ثم تبين انهم دفنوه الى غير قتله فلبسوه فإذا الرجل لم يتغير لا أقل لا أقل كأنما قتل اليوم هذه لا شيء من الكرمات والشهداء قد لا, قد لا تأكلهم الأرض لكن ليس كل, ليس كل شهيد لا تأكله الأرض الذي نجزم بأن الأرض لا تأكلهم الأنبياء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ولهذا حاول بعض الزنادقه ان يحفر قبر النبي عليه الصلاه والسلام ليأخذ جسده فارى الله سبحانه وتعالى احد الخلفاء في المنام صوره هذين الرجلين لديه رغبه ان ييستخرج جسد النبي صلى الله عليه وسلم وفزع لهذا ف فسافر الى المدينه لان رمضان سافر الى مدينه وامر بان يدعى جميع اهل المدينه للوليمه التي صنعها ووقف عند الباب وجعل كل من دخل جعل يقتر إلى كل من دخل ولم يرى الرجلين اللذين عرضا عليه في المنام فقال لأصحابه اودعو اهل المدينه كلهم لا ابقى احد قالوا ما بقي احد قال لا ما يصير باقي احد قالوا ما بقي الا رجلان غريبان في المسجد ليس لهم شان مع الناس ولا, ولا تدخل مع الناس فهاتون فلما جيء بهما واذا هما الرجلان اللذان عرضا عليه في المنام سبحان الله فامر بقتلهما ثم امر ان يحفر ما حول القبر الى ان وصل الى الجبل ثم صب به رصاصا الله نبيه من تهديد هؤلاء الاعداء حمى الله نبيه من هؤلاء الععدة. والا فهؤلاء يريدون ان ياخذوا جسد النبي عليه الصلاه والسلام اما انهم مؤمنون بان الارض لم تعقل او لغير ذلك من الاسباب او يغاضبهم ما ان الله احد نعم نعم هذه من, من جنس ما ذكره الإمام أحمد في والسير احيانا تنقل بلا اسناد تشتهر تنقل مع الناس بلا اسناد نعم انتهى ماذا تقول في كرامات الاولياء تعريفا على على هذه الرساله من على نادي الضبلي او إما اما انها اما ليس خطي اما اني قاض بالخط ان بالحق، البلا قل بالخط او الله ان له طيب طيب اذا جرى على يده امر غير خارج للعاده عبد الله هل يكون كرامه مثاله وغير الشرطي هذا مثلنا به ما يمكن في سيب مثال من عندك يستخل به المعنى لا يستخل به المعنى فهذا المعنى فهذا المعنى لا يستخل به المعنى يعني كيف سرزه حسن! يعني غير خارق العالم يعني غير كل إنسان قوي يستطيع أن يستخل هذا الجن طيب قولنا إن الله يضروه على يد الوليد ثلاث من هذا وما يظهر عليه التجارين والتهنئه والصحه لانه امر خارق عن لكنه ليس بكرامه نعم لانه ليس من اولي الله فمن هو الولي نعم دليل أحسن الله بارك هل تكون كرامة الولد آية للنبي الذي تبعه نعم فتكون آية للنبي شاهدة على ان ما جاء بالنبي هو حق ولهذا أكرم تابعه بهذه الكرامة هل الكرامات في هذه الأمة فقط أو في نها ومثل من سرق نعم مثال ذلك محكم من ضغر رضي الله عنه عندما هل النخلة وكانت في البحار وكانت الضغطة الضغطة الضغطة فتساغى رطبا من يتغير يعني ما حصل لمرم <تصفيق> عليه الصلاه والسلام حين حملت دعيسي هذا في السابق وكذلك قصه أصحاب الكهف